ولو شاء الله نجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 شرَّعَ لَكُم مِنَ الْدِّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحَ وَالَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُ الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إلَيْهِ اللَّهُ يجتبي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ إِلَّا مِنْ بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 فلذلك فادعوا استقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم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 يستعجل بها لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة نفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْهُ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِيحَ فَيَضْلَلَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من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 تَمَنَّعَ فَوَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ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 ما الجئي يومئذ وما لكم من نكير؟ فإن أعرضوا فما أرسل لك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ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 وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 إنا كلا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلَّا تَصِيرُ